أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المس لامرا تلك آيات كتاب النبين إن أنزل الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وده أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل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 يَرُفُّهُ مَعَنَا وَلَن يَرْتَعَ وَيَلْعَذ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ مُصْبَةٌ إِن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 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستدق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذن من كذبا قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأبلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسرنوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن دخف دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولبا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث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 وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوايا إنه لا يفلح الظالمون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 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَذَفَ طَرِيقَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّابًا قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنِ النَّسَاءِ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 فَلَمَّا رَأَى طَارِقَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِنَفْسِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 فَلَمَّا سَمِعَ عِندَ مَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُمْ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ نِسْبَةً وَقَالَتِ اصْرُجِ فَلَمَّا رَأينَهُ أَكْبَرَنَهُ وَتَطَّعَنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَاشٰلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأوَتُهُ عَنْ إِنْ هِيَ فَاسْتَعْفِ مَا وَلِيَ إِلَّا مَنْ يَطْعَلُ مَا أَمَرَهُ لَا يَسْدَلَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّادِرِينَ قَالَ رَبِّ اسْتَجْلِنْ وَأَحْبِبْ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 بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن ستيان قال أحدهما إني أراني أعصر فمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه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 إني ترَفَتُمِنَّ لَتَقُومُ الَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعَتُمِنَّ لَتَأَبَّى إِلَى رَهِيمٍ وَإِحْقَاقٍ وَيَعْصُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُسْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ سَبِيلٍ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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي استرن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبسك السجن بالضعف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبعة بلاف خضر وأخر يابسا يا أيها الملأ أفكوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاش أحلامي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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بطرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ثنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حفظتم فذروه في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد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 قال ما خطحكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حفص الحق أنا راوته عن نفسه وإن له لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بثير ان ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلفه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال دعني على خزائن الارض ام يوم علي وكذلك مسكن ما يوسف في الارض يتبوا ومنها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نسا ولا نضيع أجر وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَتُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَ أَخَاثُهُ بِهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ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 وقال لكثيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَدِينِهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَعْمِ النَّكِيلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاهَا نَسْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَقِّهُنَّ قَالَ هَلْ آمَنُوْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُمْ عَلَى أَفِيهِ مِن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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاسِقٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ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 انا أخوك فَلَا فلا تبت اذ بما كانوا يعملون فلما دهذهم بدهاهم جعل الاستقاهه في رحل اثيث ما اذل مؤذن ثم اذنا مؤذن ايتها أن العير انكم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفتدون قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما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 من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد فرط أخ له من قبل فأثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم سر مكانا والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحب قال معاذ الله أن نأفذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم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 لَنَا كَسَرَطٌ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ فَاطِرِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عتى الله أن يأتيني به جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيض عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن ما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئتوا من روح الله إنه لا ييئت من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا اسْتَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَقَضَّى عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا سَأَلْتُمْ إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتك ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وده أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال توف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 ما كان حديثين يفترى ولا تصديق الذي بين يديه وتقصي كل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة للقوم يؤمنون.